وألنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح عضوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر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 وجفان كالجواب وقدور الواسيات أعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما ذلهم على موته إلا دا الارض تاكل من ساءت فلما خرت بينت الجن ان لم كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين